ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين و تنذر به قوما لدا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 وَإِن تَنَاهَرُوا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَسَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ فقال لأهلهم قتؤ إني آنس نرغا فقال لأهلهم قتؤ إني آنس نرغا لعل آتيكم من آب قبس أو أجد على النار هدا فَرَمَّا أَتَانُودِي يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَمْنَا لَنِ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ قُوَا